غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفحسم الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء ان اهدنا جهنم ما للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بلافسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآخرين ربهم ولقائه فحبط تأمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزآ إن الذين وأقل الصالحات كانت لهم جنات كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الفردوس نزولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا توميدا تلكلمات ربي لنفد البحر, البحر قبل أن كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي انما If you are God, you are God So whoever was going to return to the Lord He will do a good job ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله بسم الله الرحمن الرحيم تا ف ها يا رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب إني وهنى الأضم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا وإن خفت الموالي من ورائي وكانت راتي عابرا صاحبني وهب لي, لي ملذ ولدي يرثني ويرث منا لي اوب واجعله رب رضي يا زكريا بشرك بغلام اسمه يحيا اسمه يحيا لم نجعل مِنْ من اللَّهُ الله كنا نبشرك بغلام اسمه يحيى اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال رب ك هو عليّ هيلو وقد خلقتك وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي عليّ آية قال ألا تكلمن نا سلا سل يا ل على قوم من المحراب فاوحا اليهم فاوحا سبحوا ان سبحوا وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه وا الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكانت تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نأبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغنوب عليهم ولا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 وَلَمْ يمسسني بَشَرٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ وَلَمْ أكُ بَغِيَّ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيْهِ هَجْنٌ وَلِنَجَعْلَهُ آيَةً مِنَ النَّاسِ وَرَحْمَةً منا وكان أمرا Allah